اللهم طهر قلوبنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عمره مبكى من خشية الله مهما وعظته لا ينقاد للحق متكاسل دائما عن الطاعات وأعمال البر بالذات عن العبادات تقريبا عمره ما بيصلي الفجر حاضر لما يسمع القرآن ما بيتأثرش بيه القرآن تقيل على اودانه تدي له شريط يرقى قلبه تلاقيه غافل ممكن تلاقيه يحضر جنازة واحد من اصحابه او واحد من قريبه ولا واحد من جيرانه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 يشتكي من قبضة الصدر متوتر عنده قيمة من الزنوب والمعاصي ما بيعرفش ابدا يتوب منها ولا يقدر يخلص منها غرقان في الاغاني والافلام مدمن لذنوب الشهوات سواء بقى كانت حب حرام وصحوبية سواء كان عادة سيئة الى اخر هذه الذنوب ومن الحالة النفسية السيئة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 وابن القيم يقول وعلامة الشقاء قسوة القلب جمود العين طول الامل الحرص على الدنيا هذا صاحب القلب القاسي لماذا تقص القلوب ليه قلوبنا ببقسة يا جماعة ليه قلوبنا خربس يا جماعة ليه مش حسين ليه الموعظة ما بتأثرش فينا ليه يا دوبة تأثير لحظة تسمع شريط تحبر محضرة تسمع آية وبعد كده لا تجد لهذا القلب من واعظ ولا من رقة القلب يقصو والسبب الأعظم في قصوة القلب تتابع الذنوب كما كان محمد بن واسع يقول الذنب على الذنب يميت القلب شوف ربنا ليه قال الله بل. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عمل السيئة والسيئة دي حاب يتوب منها في الأول بكى وتعب وقال إيه اللي أنا عملته ده وبعد شوية الشيطان بدأ يقول له يا عمم الناس كلها بتعمل كده هو جات عليك أنت لوحدك ما كل الناس يعمل بتعمل الزنوب هو يعني خلاص انت هتبقى معصوم انت نبي يبتري يقول اوه الله صحيح وما لاعمل ايه ما هو قرى بقى يبتري يعمل الزنب من تاني بعد ما كان في الاول يبتري يتأثر شوية بشوية يجي يتوب منه تاني بعدين انت عارف نفسك شوية وحترجع له شوية بشوية بشوية يدمن الزنب يستمر الزنب يعني خلاص بقى يعتاده لغاية ما يصل الامر والعياذ بالله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 حتى يكون هكذا ثم قبض يده أفل إيده كده قال هذا هو الران وقال القلب بمنزلة الكف عمل زي كف إيديك ده كده فإذا أذنب الرجل ذنبا إن قبض أصبع وفي بالك القلب كده مفتوح زي ما أنت فاتح إيدك كده كفك مع ذلك لما تعمل ذنب اقفل صبع عملت ذنب كمان اقفل الصبع التاني تالت رابع خامس اتقفى القلبك هو دران قال الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ايه اللي انت بتكسبه بقى وبيوديك للسكة دي اتهاون في اداء الصلوات في اول وقتها تصلي الصلاة في اي وقت الصلاة ممدودة ممكن تجمع لك صلاطين على بعض يتهاون في شأن الصلاة والله قال فقلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي قالت عائشة وابن مسعود الغي واد في جهنم ممكن تتهاون في شأن صلاة الجماعة من غير عذر والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة وابن حبان وصححه الألباني يقول من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر سمعت الأذان ثم لم تلبه هذه الصلاة صلاة غير مكتملة يصل الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها حتى قال عشرها هكذا يتعمى ترك السنن والنوافل فاذا انتهكت السنن والمندوبات وقع في انتهاك الفرائض هي كذا يبتدي لو هو محافظ على السنن يبقى يحافظ على الفريضة لكن لو بدأ يضيع السنن شوية بشوية يضيع الفريضة هجروا القرآن وانظر تروح للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الايامة ونفسك يشفع لك يقول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة ابعد ابعد إنت ما كنتش تعظم القرآن إنت ما كنتش فائرة قرآن إنت ما كنتش بتعمل بالقرآن إنت ما كنتش بتتدبر قرآن إنت ما كنتش بتستشفي بالقرآن إنت ما كنتش بتتحاكم إلى القرآن أنت كنت هاجر للقرآن فبالتالي يطبع على القلب اضمان النظر إلى المحرمات بالذات بها العورات المغلبة والصور اللي على النت واللي دلوقتي في الشوارع النظر سهم مسموم من سهام إبليس يسم بها القلب يمزق بها القلب فيضيع ألبك بنظر حرام تضيع الأوقات في متابعة القنوات تضيع ألبك سماع الأغاني والمعازف تضيع ألبك اطلاق اللسان بالكذب والغيبة والنميمة تضيع قلبك اكل لؤمة حرام ربة ولا سحت نصب واحتيال وغش تضيع قلبك نسيان الزم عملت الزم وخلاص انت عطاق بقى تقريف نفسك كل شوية نسيان الزم اقبح من الزم كان ابن عباس يقول ان الرجل لا يعمل الزم ثم تأتي الريح يجي الريح تشده على الباب شوية يحس ان حد يدخل عليه يبتل يرتبك واضطرابه لاجل الريح اعظم من الزم وخوفه من الناس اعظم من الزم تنسى الزنوب وده كله يتحوش على القلب جرأة على المحارم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 قلبة ضاع وتاه فتعمل زيهم يبص يلاقوا ايه ده الارض فين المحصول فين الزرع اننا لضالون بل نحن محرومون محروم واعظم الحرمان ان تحرم من القرب من الرحيم الرحمن بعيد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 فدول حبوا غيروا ذلوا غيروا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة حبيت حب او ذلت ليه ظننت ان فيه عزك فركنت على الدنيا على امرأة على صاحب منصب على صاحب جاه وقلبت ركن عليه وتعلق بيه اتعلق بالدنيا بالفلوس بالمركز الاجتماعي ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد يعذب بنفس ما عبد وبما انعم به عليه ربنا ادالوا شوية فلوس تبقى سبب بالعذاب ربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لخديد قالوا يعذبه بنفس النعمة تتجوز علشان تبقى دي قرة عين لك وتقفل عليك ابواب الشهوات تبقى نقم عليك ومحنة وتبقى هي سبب الضنك ليك دنيا واخرى تعكس على طول هي كده التعلق بغير الله يقص القلب الحرص على الدنيا وطول الامل يقص القلب ربنا قال فطال عليهم الامد فقصت قلوبهم وهذا بلا شك بسبب نسيان الاخرة قال احد السلف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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها عين الألب ما بقيتش تشوف السبب الرابع الغفلة التوهان يضيع ألبك يأسي ألبك قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون السبب الخامس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 هذه صحبة السوق واللي بتعمله الأخي اللاء يومئذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صحبك وحبيبك اللي انت حجل حبيبك هو دا ولاحد حيضيعك اللي انت مش قادر تتخلى عنه وبيفتح عليك أبواب المعاصي وتقول احنو الانسان اجتماعي بالطبع يعني يا صحابي انت عايزني أبقى عايش كده غربة في الدنيا شلت الأنس تضيع قلبك السبب السادس انك تشتغل بشيء من الاشياء التي تقصي القلب التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم دي ايه كفرة الضحك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وكان جل ضحكه التبسم فالمطلوب انها ما تبقاش عمال على بطال اتسم واتحك وكانوا يتمازحون لكن مش بقى يعني مقضيها طول الوقت كده ده مش شغل مصرحيات هو يعني كده يضيع البقر قال صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب والحديث رواه الإمام أحمد والترمزي وحسنه الألبان كثرة الطعام الأكل الكتير وهذه حاجة حلال يا عمي هتحرم علينا الأكس لا برضو الإصراف إن الله لا يحب المصرفين الأكل بالزيادة أوي يقصي قلبك يكسلك تبقى تقيل مش عارف تقوم تصلي مش عارف تعمل كذا عشان كده حاجة من العلاق حتبقى الصيام طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب من لقيمات يقمن صلبه فإن كان لابد فاعله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وكان صفيان الثوري يقول إياكم والبطنة ما تقولش كتير فإنها تقص القلب من الحاجات اللي تقاسي ألبك برضه الأمان اللي هو يلا يا جماعة عايزين نستعب رمضان ماشي إن شاء الله السنة دي رمضان حيبقى أفضل رمضان بالنسبة لي هتعمل إيه لا أنا حامل حاجات جمد قوي كثير قوي قوي يعني حتلاقيني بقى إيه لا لا لا خطير يعني لا حقر قرآن كثير تعمل لي مثلا بتاع خات كده ولا ناوي لا, لا, لا, لا ناوي اعمل حاجات جامده هو كده بقى للصبح هو ده بقى صاحب الاماني اشتغل من دلوقتي ربنا قال ولو اراده الخروج لا عد له عده السلف كانوا بيستعدوا رمضان قبلها بست شهور احنا عملنا ديسكاونت خليناها شهرين ماشي خليناهم رجب وشعبان فتستعد لرمضان فده بقى صاحب الاماني اللي هو المسوف اللي هو عايش في الاحلام لا لما حيبقى عندي اربعين سنة ولا خمسين سنة انا حقص في الجامعة واعتكف ومش عمل اي حاجة بس انا اجوز العيال واعمل وسوي وسوي وسوي قالوا اكثر صراخ اهل النار من سوف يقولون وحزناه من سوف ياريتني ما عدت اقول سوف سوف سوف اعرفت ايه الحاجات اللي بتأس يلبك قول لي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 ما زلت أوقع عن ربي منذ خمسين سنة قد اشتقته للقائه بيوقع عن ربنا لأنه بيفتع عن ربنا فكأنه هو اللي بيمضي عن ربنا بينقل الأحكام دي للناس فبقولهم أنا بقالي خمسين سنة قاعد بوقع عن ربنا كفاية بقى كده قد اشتقته لربي ده فاحب الشوق المخلق خلينا يا عم إحنا في سكة الخوف المزعج احنا ناس ما دينجيشة كده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 فكان معاه ابنه فبعد ما خلصت الجلسة قال له ايه اللي حصل ايه يعني فيه ايه في الموضوع ابنه برضو ما كانش ياخد باله زي ما انتم مش ياخدين بالكم ايه الحكاية يعني قال له ده قال ايه لو فهمتها لما طاب لك العيش لحظة قال ايه افرأيت اما اتعناهم سنين كل واحد مننا متمتع بشيء من الدنيا الحمد لله ربنا من عليك بصحة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 ما لكش دعوة أنا دابن يبين يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت العبد يعطيه الله وهو مصر على المعاصي فاعلم أن ما هو استدراج قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أفرأيت إن سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وأمت إيامتك وجاءت ساعتك ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون لا حينفعك فلوس ولا زوجة ولا أولاد ولا منصب ولا أي حاجة من دي لن ينفعك إلا عملك شفت الدنيا اللي انت بتجري عليها شفت الدنيا اللي هي مكلبشة بقلبك ما أغنى عنهم ما كانوا, ما كانوا يمتعون القرطبة في كتاب التذكرة قال إن علاج قصوة القلب على أربع حاجات أربع حاجات هي دي مدارها كلها على معنى الخوف المزعج ده أول حاجة قال ليه قال تحضر دروس وعظ كتير تسمع يعني في زماننا ده شرايط عن الدار الآخرة وشرايط مواعد عشان ترقق قلبك عشان قلبك يلين عشان قلبك يحس إن فيه آخرة عشان يعمل للآخرة دي عشان الدنيا لهيانة وكلنا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 أحد الأخوات أي تسمع الكلام ده راحت لأمنا عائشة فقالت لها قلبي آسي قالت أكسري من ذكر الموت يرق قلبك ففعلت ذلك فرق قلبها فجاءت لعائشة تشكرها قلت لها أعودي بس كده أقولي حموت والله حموت يا جمع والله لتموت إن عاجلا أو آجلا اقتربت الساعة ساعتك اقتربت قوي وانت مش حاسس والله يا جماعة انا مش جاي انا اغس عليكم وعشبكم ولا انا جاي النهاردة ازعلكم اكيد مش عايز لكم كده بس اكيد احبكم واكيد مشفق عليكم واكيد احب لكم الخير زي ما احبوا لنفسي واكيد زي ما انا احتاج ان انا اوعز نفسي بعمل كده برضو عشانكم يا جماعة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 ايه سك الأمان اللي انت واخده او انت واخده ومريحك قوي ومريحك قوي امت حتفوق بالله قولي بالله امت هتاخد القرار مستني ماذا تنتظر تنتظر ساعتك ان تأتيك بغطة فجأة دون استعداد وبعدين وساعتها قلبك حيطل عين قلبك اللي تعبان اللي احنا عاديين بنحاول نعالج فيه ده ساعتها يطلع لا اله الا الله ولا ساعتها الدنيا اللي واخدها هي دي اللي عدبقى هتطلع ساعتها كثرة ذكر الموت يرق القلب الامر الثالث اللي ذكروا القرطبي قال مشاهدة المحتضرين انا هقول الكلام ده هفصله دلوقتي وهناخد واجبات عملية دروس التربية دي دروس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 يتأوى بصوت شديد جدا اوه كده انا وقف جنبه عايز اعمل له اي حاجة هو ذاهل تماما تقول له لا اله الا الله قول لا اله الا الله اوه هاتب واتسبته في الاخر خالصه هو مفش عليه وقالوا لي هو كده حالك ينتظر الموت في اي لحظة صوروا بقى لما يبقى كده في السكرات اسبوع اسبوعين يغمى عليه يقوم يتقوى يقعد ما بيعملش حاجة غير كده ساعتها تعرف يعني ايه موت وتعرف يعني ايه سكرات موت وليه ما تبقاش انتهى انا بدخل ابص الاقي ناس ملتزمين وناس عادية جدا ناس من كل الاوساط شاب عنده بتاع 25 سنة وراجل كبير عنده 65 سنة كل ذو الموجودين اش انا ما يحصل ليش جره. هو ده السؤال اللي دايما نسأله النفسي ومحتاجين انتم كمان تسألون نفسكم مشاهدة المحتضرين ترق القلب القرطبي قال التلت حاجات دول المفروض تشيل اي قصوة في القلب فما كانش حاجة من دول هتنفع فليس الا زيارة القبول الامر الرابع بقى يبقى زيارة القبر تروح وتحط نفسك كأنك انت صاحب القبر ده في الظلمة دي في الوحشة دي وتحدث نفسك ولما بقى هنا مين حينفعني لما بقى في متر في متر مين حينفعني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة الخبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب يبقى عليك قصة القلب إيه زيارة القبر فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالاخرة محتاجين نعمل الكلام ده عملي يا شباب الكلام ده كله محتاجين نطبقه عملي اول حالة قلنا علشان تزيل هذه القسوة من قلبك تسمع مواعز كثير عايزك الاسبوع ده لمدة سبعة ايام من الجمعة الخميس تنزل تشتري لك اربع خمس شرايط كلهم عن الدار الاخرة تاخد لك اي مجموعة من المجموعات الطيبة اللي فيها جيب مثلا احداث النهاية باكش محمد مثلا وطعب تسمع منهم مثلا او اي محاضرات بتتكلم فيه الموضوع ده كل يوم شريط ماشي بحيث انها تبقى علاج تاني حاجة قلنا تكثر ذكرى الموت عايزين بقى يا جماعة الكلام ده يبقى بيننا تذكر نفسك دي اقولك تذكر نفسك دي ازاي عملك تكتب وصية النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ينبغي لعبد أن يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته تحت رأسه ماينفعش نهى النبي صلى الله عليه وسلم إنك تبيت ثلاثة ليالي وراء بعض ووصيتك مش تحت رأسك لما تيجي تكتب الوصية هتحس ان أنت هتموت هتفرق معك كثير انزل اشتري الوصية الشرعية دي وإقراها وكتب بأيديك المعاني اللي فيها لو مد يبقى اعمله وعمله لو مد يبقى كذا وكذا أنا دايماً أشوف مشايخنا تلاقي فيهم المعنى ده دايماً تبقى على الثانو مش عايش لها أصلاً مش عايش للدنيا دي فاهميني فاكتب وصية تبقى علاج لقسوة قلبك الأمر التالت قلنا علشان تعالج قسوة قلبك رؤية المحتضرين عايز بقى ده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 يا إما الخميس يا إما السبت المهم تصوم بكرة ماشي وتطبق الأربع حاجات إيه الأربع حاجات ربنا يفتح عليك وتشيعلك بكرة جنازة وتاخد بعضك وتروح مستشفى بكرة تاخدين بعضيك وبعد الصلاة الجمعة مثلا وتاخد وعضيك وتطلعوا الأصر عيني تطلعوا على معهد أورام تطلعوا على أي مستشفى من مستشفى وتدخلوا فيها بنية عيادة المرضى بس عايزك تفشلي على حالة حرجة متفشيش عند واحد عنده الفلوانزة يع فتقول لي انا رحت ازور المريض وبتاعه وكانت موعزة جنديه اوى اوى اوى اوى جالي برد <تصفيق> لا مش كده عايزين نروح نشوف حالة يكون بجد فساعتها بقى انا ما بقلش نشلها اثنين يا الحروق <تصفيق> يا الاورام فهي اللي بتبقى يعني فيها فيها يعني اللهم يستعب ناخد بعضنا ونطلع على المستشفى وتبقى موعزة فساعتها بقى الكلام ده يتطبق اعمالي وفي نفس الوقت انت لو شيعت جنازة يبقى هتزور ق تمام ويبقى لك اطعم مسكين تطعم مسكين تعمل سيبلك اي وجبة وتطعم بها مسكين اللي يعمل لاربع حاجات دخل الجنة وتبقى ان شاء, الله ان شاء الله سبب عظيم ان قلبك تزول عنه هذه القسوة ماشي يا شباب طيب حاجة تانية قالوا من الاسباب احنا ستقالين زيارة القبر بس انا المطلوب انه مبقاش زيارة عابرة كده نزور قبر بالليل هي بالليل دي اللي فيها الشغل كله اصلها هي لو في النهار وفتاعة والدنيا حر وشمس وانت طهقان ومش عارفت تعمل اي حاجة فتعود لك كمس داي وتمشي لا انا عايزها بالليل وترح في حتة كده مفيهاش حد خاص موعبة على القبر كده ترقى قلبك تفهم يعني ايه اخها حاجة تانية قالوا تقعد في قطة لوحدك وتقفل النور وتذكر نفسك بظلمة القبر تعرفت طرف النوت دلوقتي نوع ديئة بس أنا عايزك تغمى دعينك دلوقتي وتصور أنك الآن في قبرك لا أنيس لا جليس جليسك الدود قبرك يضم عليك ضمة يختلف لها اضلاع من لك ساعتها يا عبد الله من لك ساعتها يا عبد الله انت متخيل لو القدر ده ده انت جنبك صاحبك دلوقتي ولو ازدادت الظلمه دي تقدر تعيش حاسس ولا لسه وصلت قلبك ولا لسه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 هل استشعرتم حسيتم لسه قلوبنا غفلة لسه قلوبنا تعبانة امتى هتفوق امتى هتفوق قل قلبك كده امتى ترجع لربنا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لسه ما أنشي الأوان لسه ما أنشي الأوان رب سلم سلم رب سلم سلم رب سلم سلم. سلم سلم هكذا فاصمع حتى يرق لها قلبك فهذه من الوسائل المعينة على تذكير القلب قالوا برضو من الحاجات العملية روح اشتري كذا وخليه قدامك وكل ما تنازعك نفسك شيل اجفانك هي دي اخرتك احنا كنا عملنا للشباب مرة لوحة كده خلناهم يصمموها يعملوا لحد ويكتبوا عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم دلوقتي ده يا إخواني لمثل هذا فعدوا قلت لهم حطوه قدامكم قدام مكتبك اللي انت بتقعد عليه حطوا في مكان دارس بالنسبة لك عشان كل شوية تبصلوا هنا الأخرة هي دي أخرتها الحفرة دي هي دي أخرتها فهذه إحدى الوسائل أيضا التي ترقق القلب منها إنك تروح تغسل ميت تحضر غسل ميت شوف لك حد من الناس اللي يعني ده شغلهم وروح غسل معه ولو مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة وفي رواية أربعين مرة فلو ربنا صلى الله عليه وسلم من عليك وتغفر لك أربعين كبيرة يبقى حد زيل قصوة شديدة على القلب فأحد الوسائل المهمة تغسيل الموتى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 اللهم أقل العفرة، واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك، ولا يثق بأحد سواك من الأسباب كذلك، احنا ولنا أول حاجة الخوف المزعج منها تلاوة القرآن من أعظم الأسباب لعلاج القلب من قسوته قراءة القرآن لا سيما آية الوعية كان أبو بكش رجلا أسيفا لا يتمالك نفسه من قراءة القرآن ولما قرئ أمام عمر رضي الله عنه قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 علشان نطبق عملي ازاي نتدبر القرآن اول حاجة تعالوا نتأمل الاية رقم 74 في سورة البقرة قول الله تعالى ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة انا عارف ان ايه الاية ممكن نكون سمعينها بس انا عايز اعمل حاجة مهمة اول حاجة فتح المصحف دي كل الكلام ده علشان تداوي قلبك فتحة المصحف دي انوي كده وانت فتح دلوقتي حتين ان تسكب في قلبك محبة الله فقد قال صلى الله عليه وسلم من صره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف النظر في المصحف ده دلوقتي يعمل ايه يسكب في القلب محبة الله ورسوله فانوي فيها النية دي تاني حاجة انوي ان يكون ده سبب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 ثم قفت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة قلبه حضر مش هي دي قلوبنا أحد الإخوة السنة اللي فاتت وحنا بنصلي التراويع أول ثلاث أربع لليالي في رمضان يقول لي أنا عايز مرزبة تكسر القلب ده قاعد أعمل فيه كرة شمال يمين ولا حاسس بحاجة حضر قصوة القلب بل هي أشد قصوة من الحجارة رح ربنا قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ده في حجارة يطلع منها الأنهار يبقى فيها النفع عايز عمل فز كبير له قوة انفجار النهر يكسر حجر ألبك قل ليعمل ايه عمل يهو نعمل ايه عمل فز كبير يكسر حجر ألبك رقم واحد مثلا تتصدق بصدقة عمرت لحياتك ما تفضقت بها ولا تتخيلها عمل كبير فد تعمل لنفسك ورد مثلا دلوقتي تاخد قرار ان احنا نختم القرآن في فترة عمر في حاتم عملته اللي ختم في شهر يختم في اسبوع اللي بيختم في اسبوع يختم في تلت ليالي ايه ده تلت ليالي وقدر اختم القرآن او شطان هيعمل له كده والله في ناس من رمضان اللي فات وناس زيكم ولسه في سنول التزام والله بيختموا من رمضان اللي فات كل 3-4 أيام ولما يعني بيعملوا يقولوا احنا مقصرين احنا قتمنا القرآن في 5 أيام في نفسك ده او الله انتو فيكو طاقة وعندوكو القدرة بس الشيطان بيثبت وبيحسسك ان الموضوع صعباوي ليه لأ ايه صعوبتها يعني تبتري تتدرب على ان تقرأ القرآن بترى الجزء فاديه في ساعة ساعة الربعة تبتري لغاية ما توصل لانت تقراف مصد ساعة مطلوب منك خمس ساعات تقرا فيهم عشر تجزاء تقسمهم طول اليوم ومع البداية كده الرحمة تنزل هتلاقي نفسك اشتغلت عمل فز كبير يكسر مش بقى ان العملية تبقى حاجة بسيطة تبقى حاجة بسيطة تبقى حاجات خفية بعد كده تقول لي قلبي لسه ما عملش حاجة ما احنا محتاجين على حاجة ايه حاجة كبيرة صدقة كبيرة ذكر كتير سيدنا بغريرة كام بيستغفر ويسبح في اليوم 12 ألف مرة عارفت تاخدت هاي جي ساعتين ساعتين وجربوها ساعتين تلاقي ناسة جبت 12 ألف ليه لا بنية إن انا وخدها بقى كده بإصرار اننا عشان قلبي بقى يطر عشان فعلا الامان يدخل في قلبي بقى كفاية بقى توهان قرار فز طلبة العلم بقى يبقى حطت نفسه الكتاب ده كان بياخد مع عشر تيام يتخذ في ثلاث اربع تيام حعود ليل نهار اي من اي مع الكتاب لغاية ما خلصه عشان اتعلم حاجة واسهم وادعه الى سبيل الله واجاهد في سبيل الله جهادا علميا واجاهدهم به جهادا كبيرا اتعلم تفسير اتعلم فقه اتعلم عقيدة اعرف يعني ايه ربنا يعمل عمل فد كبير يكسر حجر قلبه تاخد قرارات في حياتك الشباب اللي لست في البدايات خد قرارك بقى واعمل الحاجة اللي انت يستحيل تعملها انت درد تبطل اغاني لا صعب اوي لاب انت درد تبطل اغاني قرار هبطل قرار دلوقتي امسك الموبايل وارقام البنات تتمحي قرار هو ده العمل الفز الكبير اللي انت ما تفكرش بعدها ده سيارة ترضى عني قرارات شجاعة هي النهاردة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 الإجماع الأول إن أمهات المؤمنين كلهم كانوا منتقبات الإجماع الثاني إن العلماء اللي قالوا حتى إن المرأة لا تسطر وجهها حتى دول قالوا يجب عليها سطر الوجه إذا خشيت الفتنة وقالوا الفتنة حكتين جمال المرأة وكثرة الفساق الإجماع الثالث الإجماع العملي إن النساء الصحابة ونساء التابعين ومن بعدهم كنا منتقبات ده إجماعات مفاش كلام مفاش خلاف إذن تاخد عمل فر كبير تلقى الله عز وجل به في حاجات أنت الغيب دلوقتي لسه مسوفها بتقول لا لا لا لا لسه شوية عشان نقدر على الكلام ده دلوقتي تقدر والله تقدر بحول الله وقوته تقدر بالنية دي تقدر بالعزم ده تقدر بلا حول ولا قوة إلا بالله تقدر ليه عاجل ليه تفلام ليه هو ده يا شباب هو ده اللي يكسر حجر قلبك يا شباب تاني حاجة قلبة فهي كالحجارة او اشد قصه وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار ادي العمل الفذ الكبير وان منها لما يشقق وقبلك قلبك زي الحجر ده حيتشقق يخرج منه ايه الماء انا عايزه يتشقق با يتشقق بايه باعمال اقل شوية بس كتيرا يعني ده مش هيستغفر 12000 ولا حاجه بس هيستغفر له 100 مره وهيصلي على النبي 100 مره وهيسبح سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100 مره وهيقول الله والحمد لله ولا الله والله, والله, والله اكبر 100 مره وهيصلي له 10 ركعات نوافل وهيصوم اليوم وهيقيم الليله بركعتين هيعمل اعمال خفيفه بس في مجملها تكسر الاولانيه تفتت القلب خالص حاجة كده صاروخ في الأول يجيب لك خمس ستة خطوات في الطريق دي تبقى أقل شوية بس برضو ليها فائدة عظيمة الحالة الثالثة قاله وإن منها لما يهبطوا من خشية الله الحجر على قلبك عايزه ينزل أنا يبقى يلي يحفل تنزل خشية الخشية دي تيجي يمتى اسمع كده الآية ربنا بيقول إيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه خاشعا متصدعا من إيه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 طب تعالوا كده نتأمل الآيات أنا مش هفصر أنا عايز أخذ فيها المعاني اللي حوظفها على معنى قسوة القلب اسمع كده الآيات من الأول ربنا قال سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح يعني, يعني نزه التنزيه ده معناه إن ربنا منزه عن العيوب المعنى هنا بيقول حاجتين ربنا له الكمال وانت لك النقصان ومن نقصنا. إن قلوبنا يبقى فيها المعنى ده من النقصان إن قلوبنا تزيغ وتضل وتبقى قلوبنا مش مسبحة يعني مش منزهة يعني مش طهرة فاهمين فعشان كده ابتدى بالآية بالتسبيح التسبيح معناه المعنى دي كلها التنزيل فأنا عايز نزه القلب برضو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بصوا عشان أقولكم إن المعنى بالضبط الآية الثانية دي أول نبتح في الصورة له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت بالضبط كده ايه اللي هيأكدلي على المعنى ده بصوا لي كده في الآية رقم 17 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بعد ما قال فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وصلت ربنا شبه الموضوع بالضبط كده القصة ايه يحيي ويميت يحيي ويميت يحييك ويميتك ويحيي ايه كمان ويحي قلبك ويميته عرفت؟ والدليل عليها هو انه بعد ما قال قسوة القلب رح قال ان الارض دي ربنا بيحييها بعد ما بيميتها وقلبك كده برضو بيحييه بعد ما بيميته فهمنا للمعنى قادي تأول اشارة في الصورة بعدين رح الاية اللي بعديها تأكد لي عن معنى برضو قال هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه طب الاول والاخر البداية عنده والنهاية عنده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 في إشارة في الآية فرق ما بين التأويل وما بين ده تسمعوا كلام ده في دروس أصول التفسير الشاهد هنا يقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بسيط هو معك عايز قلبك ده يدخل صح معنى الإيمان استشعر قربه استشعر معيته لو أنت قاعد كده في وبتعمل ذنوب افتكر ان ربنا دلوقتي معاك شايفك ومطلع عليك وعرفك وعرف اللي انت بتعمله ومحصي عليك احصاه الله وانسه فهمتوا المعنى طيب له ملك السماوات والارض وإلى الله ترجع الامور ده يؤكد على نفس المعنى اللي كان بيقوله الاول والاخر معدين يولج الليلة في النهار ايه اللي دخل الموضوع ده اتفاهمك حاجة في القلب في الاول قلبك ده سحكتين لسه كنا ايليم في طاهر قلبك ايليم ايه تنكت فيه نكتة سوداء او تنكت فيه نكتة بيضاء يعني القلب فيه نور وفيه ظلمة الظلم ده اللي هو المعاصي والنور اللي هو الطاعة جميل اللي في القلب. الليل والنهار في القلب فالله جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور فهمت الصورة؟ ايه اللي دخل ذات الصدور طب وهو علمهم بذات الصدور ايه اللي دخل الليل والنهار في ذات الصدور واسنت اه بتوصل يا رب بتوصل هو ده تدبر للقرآن من اعظم الاسباب لرقة القلب بعد كده الايات دلت على العلاق العلاق في صورة الحديد ايم على رقم واحد النفقة العظيمة والتضحية الكبيرة في سبيل الله هو ده يا عمد اللي يطهر قلبك ويزيل قسوة قلبك حتلاقوا الآيات بعد كده بتتكلم عن المعنى ده آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم آجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميساقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أبصوا ده العلاج الثاني العلاج الأولاني كان للنفقة العلاج الثاني هو الذي ينزل على عبده آيات بينات اللي هو القرآن القرآن ينزل على القلب يعمل إبقى ليخرجكم من الظلمات إلى النور ويأكد على المعنى الختام ده وإن الله بكم لرؤوف الرحيم عارف عني رؤوف الرؤوف في حق البشر من امتلأ قلبه رحمة ولا يمتلئ قلب الإنسان بالرحمة إلا إذا طهره إبقى السورة بتتكلم في طهر القلب ولا لا يا عم؟ طيب. إن الله بكم لرؤوف الرحيم بعد كده الآيات يعني عشان ما نطولش عليكم بعد كده الآيات كلها بتتكلم على تأكيد هذا المعنى يعني الآية العاشرة وما لكم ألا تنفيقوا في سبيل الله برضو بتتكلم على النفقة من ذا الذي يقرض الله قردا حسنة نفس المعنى بعد كده فقا المعنى ده المهمة إنه فرق ما بين قلب المؤمن وقلب المنافق يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم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 كانوا يقولون إن الكفار هم أشد الناس عذابا فقال لهم أحدهم لا بل المنافق المنافق في الدرك الأسفل من النار أشد من الكفار المنافق ده بذيته إيه؟ قلبه تعبان قلبه ضايع قلبه خربان خرب ده إيه؟ أهيه الآية بتقول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 شفت اللي يضيعك ايه؟ تحط نفسك في الفتن تودي نفسك في اماكن كلها فتن تفت نفسك تضيع نفسك فتنتم انفسكم اتنين وتربستم وارتبتم وغردكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يأخذ منكم فدية كأن الفدية الواحد لو كان عملها في الدنيا كان خلص افدي نفسك ضح بحاجة ربك كان يخلص الموضوع كله كان يزول النفاق كله بعدها بعد ما قال الكلام ده كله قال الآية محل الاستشهاد في الصورة كلها ده المفتاح التاني في الصورة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقطت قلوبهم وكثير منهم فاسقون الآية بعد ما قالت كراء يا نهى ربيب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 وحسدي حتعمل أنا قلت أن الأخوات إحنا بالنسبة لنا نطلع مثلا على مستشفى الأخوات يروح ملجأ النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحب أن يلين قلبك أهو يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك اللي مش هيرف يروح مستشفى يبقى يروح ملجأ نعمل نفسنا أوراد محاسبة دقيقة هنعمل العمل الفن خذ قرارك وانت قاعد هنا واحلف على نفسك قبل ما تروح وكل الكلام اللي احنا عاديم نقوله ده يتمسح خذ قرارك دلوقتي حالا عهد ربك على عمل فز كبير تلقاه به الحق قبل فات الأوان الحق قبل أن تغرق السفينة والله الذي لا إله إلا هو هذا زمن الطمحين فمنهم شقي وفعيد ما بقاش في حد في النص